ب ي ض ا ريكورد ا ل م ط ر ب ة كروان زمني متحكم ن ي م ت ل و و و يا حبيبي 「おどもう」<音楽>